وَنَذَرًا فِي الرَّعُونَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُتَّفِكَا بِالخَاطِئَ فَعَصَى الرَّسُولَ رَضًا بِئْم فَأَخَذُكُمْ أَخْذَةَ رَبِّي إِنَّ لَمَّا أَعْطَى الْمَ عَلَا لَكُمْ تَنكِرَتُوا وَتَعْيَا أُذُنُ وَعَيْنُ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَأُحِيلُ مِلَّةَ الْأَرْضِ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ تَكَتَّعُوا وَاحِدًا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ النَّاقِعَةُ وَالشَّمْسُ كَوْكَبٌ ثَمَّ وَالْقَمَرُ إِذَا انْكَسَى وَالْمَلَكُ عِنْدَ أَرْجَ كَفَّ وَقَهُم يَوْمَئِذٍ السَّمَاءُ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هؤم قرأوا كتابه إن لن تؤني ملاق حسابي فهو في عيشة راضي إنادي قطوفها نيان قولوا اشربوا ني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 யா ليتها خُزُفَ غُرْلُف ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَوِيمِ وَلَا يَحُبُّ عَلَى